من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة التنفيس والتخفيف والإزالة إزالة هذه الكربة أو تخفيفها ولذلك في رواية من فرج عن مسلم كربة والكربة هي الشدة والضيق أي كانت سواء شدة مالية كربة مالية كربة بدنية كربة مصيبة من المصائب أي أو أي شدة مرت أو تمر على الإنسان ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة المعسر هو الذي اثقل كاهله بالديون وعجز عن الوفاء وعجز عن الوفاء والتيسير عليه بمعنى مساعدته ل تسديد ديونه أو السعي لمساعدته لتسديد ديونه وإبراء ذمته ثم قال ومن سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة سترى مسلما إذا رأى مسلم مسلما آخر على فعل من الأفعال القبيحة فسترى عليه فسترى عليه فلم ينشر خبره ولم يذيع أمره يستر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا وفي الآخرة ومن سلك والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي هذه هي القاعدة وسنتحدث عنها إن شاء الله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة يلتمس يطلب يلتمس يطلب ومجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة السكينة هي الطمأنينة وغشيتهم الرحمة غشيتهم يعني غطتهم الرحمة وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يعني في الملائي الأعلى وقيل أثنى عليهم ومدحهم ورفع شأنهم ثم قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه من بطأ به عمله يعني من كان عمله الصالح قليلا ناقصا لا ينفعه نسبه مهما كان هذا النسب عاليا عند الناس فلا يرفع قدره النسب وإنما الذي يرفع هو العمل هذا الحديث حديث في الرجاء عظيم يفتح للمسلم آفاق العمل وآفاق الأمل ولذلك احتوى هذا الحديث على أربع قواعد أو أربع وحدات مهمة جدا للمسلم أن يتنبه لها وهذه القواعد أو هذه الوحدات أو المعالم أساسية في حياة الإنسان ولها اثر كبير في حياته الدنيوية وعند الله سبحانه وتعالى القاعدة الأولى في الأعمال الذي يتعدى نفعها للآخرين الأعمال الذي يتعدى نفعها للآخرين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ضرب ثلاثة أمثلة ضرب ثلاثة أمثلة ثم أعطى القاعدة في هذا الباب لماذا؟ لأن الناظر أو السامع أو القارئ ربما يفهم أن الأجر أو الأثر محصور في هذه الأمثلة والعمر ليس كذلك بل هذه أمثلة ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة المثال الأول هو التنفيس تنفيس الكرب تفريج الكرب الإنسان في هذه الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة هو في بطن أمة في كبد عند خروجه من بطن أمة في كبد عند بداية في الحياة في كبد الطفل عندما يبدأ يحبو في كبد عندما يبدأ يمشي في كبد عندما يتلقى الحياة وهو صغير في كبد وعندما يكون شابا يافعا بدأت الأمال بدأت الأمنيات بدأت التطلعات في كبد بدأت تخطيط للمستقبل في كبد عندما يمارس الحياة في كبد وهكذا إلى أن يموت وهو في كبد من خلال مسيرة الحياة هذه تمر مصاعب متاعب يختلف إنسان تختلف من إنسان إلى آخر هنا ضيق مادي على إنسان هنا لم يتيسر له أموره في أمور الحياة بعامة هنا مصائب موت قريب موت حبيب مرض من الأمراض مقعد ونحو ذلك هنا يأتي مهمة المسلم الآخر وهي من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إذن المسلم في هذه الحياة ليس أنانياً، ليس أنانياً لا يعرف إلا نفسه، لا يعرف إلا نفسه، بل هو إيجابي مبادر لأن فيه روابط بينه وبين الآخرين. هذه الروابط من أين كيف نستقيها من خلال الحديث؟ لاقل من النفسة عن مؤمن. إذن أعظم الروابط الإيمان. الإيمان. إذا أعظم رابطاء الإيمان لتنفيس الكرب. الكرب فكيف إذا كان مع الإيمان قرابه أو صداقة أو جيرة أو معاملة بينه وبين الآخر يكون الأجر أعظم, أعظم. من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يوم القيامة فيه كرب لا شك، نعم قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون، إن من أنأت الله بقلب سليم، وقال فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقال فإذا جاءت الصاخبة، ذلك يوم عسر، أو ذلك يوم عسر، وقال تقول ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة، عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارة وما وماهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد إذا يوم القيامة في كرب وكرب شديدة احتاج الإنسان أن يعمل لكي تنفس عنه يوم القيامة إذا نفس عن هذا المؤمن كربه هذا مثال المثال الآخر ومن يسر على معسر يسر, يسر الله عليه في الدنيا والآخر إذن المثال الأول قد يكون في أمر مالي قد يكون في البدن قد يكون في الحال العامة لكن الآن في الأمر المالي لا قد يقول قال لو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المثال الأول قد يقول مقصود الأمور البدنية لكن الأمور هنا المالية والحاجات الناس قائمة الله سبحانه وتعالى كما خلق الناس متفاوتين في الخلقة خلقهم متفاوتين في الأرزاق في المال هذا فقير وهذا غني وهذا مستور الحال وهذا يمشي حاله وهذا عند زيادة اليوم وفقير غدا ولذلك قال انتبه ومن يسر على معصر خصوصا الديون ولذلك هنا فائدة جانبية قال بعض أهل العلم إن إقراض المدين أفضل من الصدقة عليه أفضل من الصدق عليه لماذا؟ لأن المتصدق مقتنع مية بالمية أن الصدق فيها أجر عظيم لكن الإقراض لا فلذلك لا يظن السامع كذلك ولذلك قال بعض العلم إنها أعظم لأن ومن وجه آخر لأن الإقراض يسد حاجة الفقير وسد حاجة الغني لأن المدين لا يلزم أن يكون فقيرا لكن قد لا يكون عنده في هذا الوقت شيء يسدد به دينه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة إذن الدنيا ما ما ال... في الآخرة هناك يوم عسر كما قال الله سبحانه وتعالى فإذن يسر لك الأمر في الآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة البني آدم خطى وهكذا جبل الإنسان فطر الإنسان يخطئ ليلا ونهارا وقد يخطئ بقصد وقد يخطئ بغير قصد وقد تقع عين الآخر على خطائه فما دور الآخر الذي وقعت عينه على خطأ صاحبه الستر هنا الستر لماذا لأننا مأمورون بدفع الزلات ودمح الزلات والأخطاء حتى يبقى المجتمع صافيا حتى يبقى المجتمع صافي الأخوة قائمة المحبة فيما بينهم هذا هو الأصل لذلك ماعز رضي الله عنه الذي زنى في عاد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مالك ذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إني زنيت قال هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال لا قال استتب واستتر بستر الله الله أكبر وابو بكر رضي الله عنه ما ذهب يقول والله جاني واحد صفاته كذا وكذا أعرف أعرف مو بعيد عنا مثل بعض الناس إذا صار يسولف بالمجالس فيعطي أوصاف الآخر بأنه وقع في هذه المشكلة أو الناس يعني قريبين لا لا لا تروح إذا ذهنك بعيد ترى قريب فيبدأ بأوصافه وقد يسر لصديقه والله جاني فلان للأسف أنا ما توقعت والله أن فلان يقع في هذه المشكلة دي وأنا شفت والله شفت في المكان الفلاني وقع في كذا وكذا لا أبو بكر رضي الله عنه قال توب واستتر بستر الله ماعز رضي الله عنه نار المعصية تحرقه من الداخل فما يعني مرتاح ذهب إلى عمر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر رضي الله عنه مثل ما قال بكر توب واستتر بستر الله فالشاهد عندنا هنا الستر فالإنسان إذا عصى الله يستتر و و و ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن لا يفضحه في معصيته وفي خطائه والآخر الذي نظر إلى أخيه ووقعت عينه أو علم عنه عليه أن يستر عليه ولا يفضحه مهما كانت الحال مهما كانت الحال هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن قال أهل العلم يمكن يخالف هذا الأصل في حالة الحالة الأولى أن يكون هذا الشخص العاصي مجاهرا بحيث هذه المجاهرة يتعدى ضررها إلى المجتمع مثل مروج مخدرات هذا مضر أو غير مذر هذا آفة كبيرة على المجتمع هذا بلغ. عنه ما أستر عليه مهرب مخدرات مثلا فإذا تعدى الضرر تعدت المعصية إلى الآخرين وجاهر بمعصيته هذا الرجل الذي تعدى ضرره معناه جاهر معناه جاهر بمعصيته فإذا هذا يجب أن لا أستر عليه وأبلغ عنه هذا واحد هذه الحالة الأولى الحالة الثانية لما تكون المعصية متفشية في المجتمع فأصبحت ظاهرة من الظواهر فإذا كان الظاهرة من الظواهر علي أن أتعاون وأبلغ الجهة المعنية في هذا الباب ولذلك حينئذ لا أستر على مثل هذا الشخص أما الأصل فهو الستر الأصل فهو الستر ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى أمرنا بما يؤدي إلى الستر من النهي عن التجسس النهي عن التحسس النهي عن الاطلاع من ثقب الباب مع النافذة على الآخرين مع التصنت على الجار على القريب على البعيد أيا كان فإذا الأصل الستر ويجب أن أستر لأن الناس كلهم كذلك ما في إنسان نقول إنه معصوم لم يقع منه خطأ ولا يقع منه خطأ لكن إذا وقعت عينك على خطأ المؤمن عليك أن تستر عليه إذن هذا هو الأصل الستر ولا يخالف هذا الأصل إلا في حالتين الحالة الأولى لما يكون هذا الإنسان مجاهرا وتعدى ضرره للآخرين الأمر الثاني لما تكون هذه المعصية متفشية في المجتمع لأن المعصية إذا تفشت في المجتمع وألفها الناس أصبحت عاملا من عوامل عقوبة الله العامة على المجتمع مثل قوم لوط لما تفش فيهم اللوط اللوط العمل اللواط حينئذ يعني عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة عامة وهكذا هذه الأمثلة على ماذا التنفيذ الكرب تيسير على المعصر الستر هذه على الأعمال التي يتعدى نفرها للآخرين ولذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه تطعمه طعاما تسقيه ماءا تلبسه ثوبا تنقذه من مهلكة تنقذ غريقا تحمل متاعه تركبه في سيارتك تعطيه أجرة السيارة تستر عليه في أمر من الأمور التعينه على زواج تحفر بئرا تفتح مسجدا تنشر كتابا كل هذا مما يؤدي إلى نفع الآخرين سواء كان النفع البدني أو النفع المالي أو النفع العلمي كله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما أو سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة إذن هذه فضل من فضائل العلم والمقصود بالعلم هنا بالدرجة الأولى العلم الشرعي العلم الشرعي لأنه هو الذي يقود إلى نفع الدنيا والآخرة لأنه هو الذي يقود إلى نفع الدنيا والآخرة و العلم الشرعي العلم بالله العلم بكتابه العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه العلم بالحلال والحرام والترغيب والترهيب وما كان مساعدا لهذا العلم من علم النحو والعربية ونحو ذلك وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل علم يؤدي إلى نفع الآخرين فهذا فضل من فضائل العلم ولذلك تكاثرت الآيات والأحاديث النبوية في فضل العلم وفضل العلماء من هذا الفضل أنه طريق إلى الجنة أنه طريق إلى الجنة القاعدة الثالثة الاجتماع على القرآن الاجتماع على القرآن قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذن القاعدة الثالثة أو المعلم الثالث هنا هو الاجتماع على القرآن والاجتماع على القرآن هنا قال في بيت من بيوت الله البيت من بيوت الله ما هو المسجد أضيف إلى الله هنا جل وعلا إضافة تشريف إضافة تشريف فإذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله يأتلون كتاب الله يعني التلاوة هي القراءة مع التدبر القراءة مع التدبر يأتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم هنا هذه أعطت أمل كبير وانفتاح سواء كان يعني مسألة قراءة واحد يقرأ والبقية يستمعون ثم يقرأ الآخر أو كانوا يتدارسون علما له صلة بالقرآن مثل لو تدارسوا التفسير بالدرجة الأولى لو تدارسوا الحديث لأنهم يستشدون بالقرآن لو تدارسوا الحلال والحرام اللي نسميه الفقه لو تدرسوا الترغيب والترهيب كذلك كل هؤلاء يشملهم الذين يجتمعون على العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله عز وجل أو لا يشملهم هذا الفضل العظيم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم جاء الفضل إلا ونزلت عليهم السكينة السكينة المراد الطمأنينة العالم الآن في صراعه الطويل العريض ينشد ماذا؟ الأمن والطمأنينة محاربة الإرهاب لماذا للأمن, للأمن والطمأنينة حماية الدول أنفسها حماية المجتمعات أنفسها لماذا للأمن والطمأنينة هذا على مستوى الأمم والدول والمجتمعات على مستوى الأفراد الآن يعني ينشدون لما يذهبون إلى الطبيب وإلى القارئ وإلى صاحب المشكلات الاجتماعية ينشدون ماذا الأمن والسكينة إذا هذا طريق من طرق الأمن والسكينة اجتمع أجلس في بيت الله هذا من أعظم العلاجات للقلق والاكتئاب والتردد والشكوك والأوهام والاضطرابات النفسية والله لو الإنسان أكل ما أكل من العقاقير ما دام لم يسلك هذه المنهج السليم سيبقى الأمن ناقص ولذلك إلا قال ونزلت تشوف النزول من الارتفاع نزلت عليهم السكينة إذا كانت السكينة بعيدة عن هؤلاء فلما قرأوا كتاب الله تدارسوا العلم في بيت من بيوت الله ابتعدت الشياطين جاءت الملائكة حفتهم الملائكة جاء الأمن جاءت السكينة جاءت الطمأنينة جاءت الراحة هنا تأتي الطمأنينة الذي مطلب عالمي كبير ومطلب فردي للصغير والكبير والذكر والأنثى وما تكاثرت العيادات النفسية في مختلف المجتمعات ليس في مجتمعنا فحسب في كل المجتمعات العالمية الآن تزداد نسب المترددين على الأطباء النفسانيين لماذا؟ البعد عن مثل هذا المنهج البعد عن مثل هذا المنهج والبيت الذي كثرت فيه كما سبق معنا الصور والتماثيل ونحو ذلك خرجت الملائكة من اللي يحل محلهم الشياطين أن تؤذ أهل البيت أز فليأتي القلق والاكتئاب والاضطرابات وإلى آخر إذا الاجتماع على القرآن وقراءة القرآن وتدارس العلم النافع يأتي بالسكينة والطمأنينة والهدوء النفسي نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة غطتهم الرحمة رحمة من؟ رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا هدف عظيم أن يرحم الإنسان في الدنيا وفي الآخرة فيشعر بالسعادة العظيمة التي لا يستطيع أن يعبر عنها إلا كما عبر أحد السلف نحن في في سعادة لو علم الملوك وأبناء الملوك رجال دون عليها بالسيوف والمقصود هنا غير المسلمين لذلك المسلم هو مرتاح هو مطمئن لما يعمل بهذا المنهج السليم غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة الملائكة معهم الملائكة معهم والله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة سيارة في الأرض لتكون مع المؤمنين وتكون في المساجد ولذلك تنزل الملائكة الملائكة يعني النهار تجلس من الفجر إلى العصر ثم تأتي ملائكة الليل لتؤم العصر فتحصي على الناس والإنسان كل إنسان معه ملكان إلى آخر ذلك فإذا حفت الناس الملائكة يعني حفظوا بحفظ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين استمعوا على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتفسيرا وتعلما وتعليما وتلاوة وصلاة إلى غير ذلك ثم أعطى القاعدة الرابعة أنه لا ينفع الإنسان إلا ماذا عمل. العمل والمقصود بالعمل هنا الصالح العمل الصالح إذا نقص هذا العمل الصالح وارتفع منسوب العمل السيء حينئذن مهما كان الإنسان عنده من المال والجاه والنسب فلان بن فلان ما ينفع ما ينفع إلا العمل. فأبو لهب لم ينفعه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلال الحبشي نفعه عمله إذ آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل الذي تعمله أني سمعت قرعا عليك في الجنة رضي الله عنه فإذا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إذا ما أنا فلان بن فلان أنا عملي كذا وكذا وكذا أرصد للآخرة تجده إذا هذا الحديث احتوى على هذه القواعد المهمة إذا وضعها الإنسان في لوحة وصطرها عنده في غرفته في مكتبه في مكتبته وصارت منهج لحياته سيجد الآثار العظيمة في الدنيا وفي الآخرة طيب إذن يعني بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث نختتم بأن على الإنسان أن ينافس وأن يشارك في مثل هذه الأعمال الكبيرة العظيمة التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى. نترك باب الأسئلة إلى بعد الحديث الثاني. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسن فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وينهم بها فعمل فعملها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات عشر عشرة حسنات وينهم بعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة وينهم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وينهم بها فعم فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أحسنت هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم فهو حديث متفق عليه. وما كان متفقا عليه فهو في أعلى درجات الصحة هذا الحديث قال في المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى هذه من الصيغ للحديث القدسي والحديث القدسي كما سبق معنا أنه يختلف عن القرآن فالقرآن نزل بلفظه ومعناه النبي صلى الله عليه وسلم بينما الحديث القدسي قد يكون من لفظ الله عز وجل وقد يكون رواه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الأمر الثاني أن الحديث القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة ويتعبد الله به عز وجل بينما الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة وغير ذلك من الفروق قال فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات كتب يعني آه قال أهل العلم أي أمر وقيل أمر الحفظ بأن يكتب وقيل قدر ذلك وقيل قدر ذلك والمؤدى واحد والمؤدى النتيجة واحدة قال كتب الحسنات والسيئات قال ثم بين ذلك بين ذلك فيما يأتي ما هو البيان فمن هم بحسنة فلم يعملها الهم هنا ذكر أهل العلم أن درجات التفكير في العمل إلى أن نصل العمل يمر بمراحل المرحلة الأولى مرحلة التفكير ويسمى حديث النفس ويسمى حديث النفس يحدث نفس الإنسان كالمعتاد وهو جالس في بيته وعند النوم عند الجالس يأكل يشرب تجد حديث وخواطر تمر هذا حديث النفس لا لا لا يعني لا عبرته به ولا يعني يترتب عليه أجر ولا ثواب وجر ولا ثواب إلا من فضل الله سبحانه وتعالى إذا حدث نفسه بالأمور الصالحة فهذا لعل الله سبحانه وتعالى أي بلغه ذلك ثم بعد حديث النفس ماذا ما الذي يأتي؟ بعد حديث النفس النية ينوي ينوي الإنسان أن يعمل بعد النية يأتي الهم بعد النية يأتي الهم وبعض أهل العلم يسبق يجعل الهم سابق للنية فجعل بعد النية الهم مثلا وبعضهم يجعل الهم قبل النية ثم العمل ثم العمل فهذه مراحل يمر بها الإنسان قبل أن يعمل العمل فمثلا إنسان يخطط لحفظ القرآن فتيجي يفكر ويأخذ أسبوع وهو يحدث نفسه ثم بعد ذلك ينوي خلاص يقرر يقرر أن يحفظ ثم يهم خلاص يبدأ سيبدأ الحفظ هنا الهم هذا ما محله في الأجر والثواب الإنسان الآن قرر نوى أن يحفظ القرآن وجعل في برنامجه ما دام في هذه الحياة أنه سيحفظ القرآن ثم قال خلاص يوم السبت الشهر القادم سأبدأ بالمقطع الأول بعد أن خطط ورتب هم فانتقل من النية إلى مرحلة أخرى وهي الهم هم بالحسنة والله جاء يوم السبت وجاء الشهر الأول وجاء الشهر الثاني ما ما عمل منتق للعمل كذلك في المعصية كذلك في المعصية نوى أن يعصي وهم حدث نفسه وهم إنسان سيشرب خمرا مثلا ثم نوى أن يشرب وهم وصار الآن مخطط جاهز ما درجت هذا الهم في ال كتابة الحسنة عند الله سبحانه وتعالى وكتابة السيئة عند الله جل وعلا هذا هو الذي يحكي هذا الحديث فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة فإن عمل بها ان هم بها فعملها هم الآن يعني خطرت في نفسه ثم نواها ثم هم بها ثم فعلها فحينئذ كتبها الله عنده حشر عشر حسنات يعني إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وسأتينا ما السبب في المضاعفة هذا بالنسبة للحسنة هل السيئة مثل الحسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وإن هم بسيئة فلم يعملها انتهى انقطع والأهل العلم تفصيل هنا متى تكتب سيئة حسنة ومتى لا تكتب كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة وهل تضاعف؟ لا, لا. هذا الحديث كما يعني أشرت فيه بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى وأنه لم يكلف الناس ما لا يطيقون فجعل التكليف والأعمال فيما يباشر لا فيما يصعب على النفس كتمه فالنفوس جبلت على الخواطر والحواد تحديث النفس والنوايا والتخطيط للأعمال لكن قد لا تصل إلى درجة العمل فلذلك من سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة أنه لم يكلفها بما لا تطيق لأن التفكير لا يمسك لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه خواطر النفس لا يستطيع أن يسيطر عليها كذلك إذا نوى ولم يعمل حينئذ يأتي فضل الله سبحانه وتعالى مع أنه نوى قال كذلك في هذا الحديث في مع بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى عظم الرجاء عظم الرجاء بأن الإنسان يفكر ويخطط ويشتغل فإن توفق وعمل فالأجور مضاعفة وإن لم يتوفق ولم يعمل فالأجور هنا يعني له أجر ولكن ليس كالعامل فلا يبخس حقه بل يعطى أكثر من حقه حتى على النية والتفكير يعطى الأجر والثواب يمكن أن يفصل تفصل هذه الأمور كالآتي أنه الحسنات عند الله سبحانه وتعالى تضاعف ما عوامل مضاعفتها عدة عوامل قوة الإخلاص قوة الإخلاص ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يسبق بعض الناس في زيادة صلاة ولا صيام ولا عمل وإنما سبقهم في قوة اليقين في قوة الإخلاص في قوة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فلذلك سمي الصديق رضي الله عنه فإذا من عوامل الزيادة قوة الإخلاص وقوة اليقين بالله عز وجل عامل آخر حضور القلب أثناء العمل حضور القلب أثناء العمل لذلك الإنسان وهو في صلاته كما ورد في الحديث ينتهي من صلاته وقد كتب له ربعها ثلثها نصفها كتبت له كاملة لماذا؟ لأنها الذي صلى أدى الواجب ننتقل أنت... إلى الحسنات بعد عداء الواجب الحسنات هذه بقدر قوة الخشوع وحضور القلب في هذه الصلاة كذلك أثناء قراءة القرآن إنسان يقاه هذن وقد يفكر هذا مأجور بلا شك وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا مأجور وفضل الله واسع لكن ليس كمن يقرأه الحمد لله رب العالمين وذهنه مع هذه الآية ويفكر فيها ويتأملها والآية الأخرى حضور القلب أثناء العبادة كذلك الأمر الثالث استشعاره للأجر وهو يعمل هذا العمل واستشعاره للأجر يقوده إلى استشعار قوة الاستسلام لله سبحانه وتعالى وهو يؤدي هذه العبادة مثلا وهو يتوضى كثير من الناس يعني أكثرنا وهو يتوضى أذن قام يتوضى فالأمر عنده أصبح روتين عادي لكن الإنسان لما أذن وقال حي على الصلاة حي على, حي على الفلاح انطلق ثم ذهب إلى وضوءه وضوء وهو ويستشعر أن الخطايا تنزل من وجه من يديه استشعر أنه يتطهر لأداء الصلاة هذه الصلاة التي هي أعظم عمل يقدمه الإنسان في هذه الحياة استشعاره هذا هذا يجعله يضاعف له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى من العوامل المضاعفة العلم العلم بهذا الشيء يعني إنسان يؤدي يتصدق وهو يعلم أن الصدقة ضاعف فأدها من قلب فالعلم الشرعي كل ما علم الإنسان مسألة وفضل من الفضائل وعمل بهذه المسألة والفضل حينئذ أدى هذا إلى مضاعفة الأجر أيضا شرف المكان شرف الزمان شرف الحال هذه من عوامل مضاعفة الأجر شرف المكان مثل بيت الله الحرام مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ورد فيه أن الصلاة بمئة ألف صلاة ما سواه مئة ألف تقارنها بصلاة واحدة الفارق كبير كذلك في المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة في المسجد الأقصى الصلاة بكم بخمسمائة صلاة إذن شرف المكان شرف الزمان مثل رمضان ولذلك الحسن في رمضان تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة شرف الزمان مثل يوم عرفة عشر ذي الحجة وهكذا الشرف اليومي وين الشرف اليومي ساعات الاستجابة اليومي, اليومي الأسبوعي يوم الجمعة صلوات اليومي الصلوات؟ أوقات الصلوات آخر الليل هذا شرف الزمان إذا يعني شرف المكان شرف الزمان هذا يضاعف الأجر وإذا كان اقترن بالإخلاص أيضا شرف الحال مثل سجود نعم مثل الصيام يعني لا يلزم صيام رمضان صيام النوافل وهكذا فشرف الحال الذي يقوم في تقوم فيه العبادة حينئذ هذا يضاعف الأجر كذلك من عوامل مضاعفة الأجر إذا كان العمل أو الحسن الذي يعملها يتعدى نفعها للآخرين يتعدى نفعها للآخرين مثلا أنا أعلم الأم الأب يعلم ابنه الفاتحة هذا له أجر التعليم ثم الابن علم ابنه فأجر الحفيد لجده لأنه المعلم الأول وهكذا تستمر الحسنات هذا من عوامل مضاعفة الأجر لذلك في هذا الحديث بيان أن العمل الصالح يضاعف عند الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة بحسب العوامل المضاعفة هذه مسألة أخرى أن الإنسان يجب عليه أن يشغل تفكيره في ماذا في التخطيط للعمل الصالح دائما أي كان هو خسران شيء لما يخطط لابد لن يخسر شيئا لكن يبقى في نيته أنه إذا تمكن أو جاءته العوامل لكي ينفذ يكون قريب التنفيذ هذا التخطيط مأجور عليه هذه النية مأجور عليها ولذلك جاء في الأثر نية المؤمن خير من عمله خير من عمله وهنا يقول كتبت له حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة إذن لا يضر أن تخطط التخطيط لعمل ما من الأعمال الصالحة قد تكون عوامل عندك غير مهيئة الله أدي مثلا أن تتفكر أن والله أبني مسجد تفكر أني أكون كالعالم فلان تفكر أني أحفظ كتاب الله كاملا فكر لا يضرك بل ينفعك فإذا ما أتت العوامل بالتعبير الداري جسنحت الظروف يعني وفق الله سبحانه وتعالى أن كل عوام هي إذا تقوم بهذا العمل فيضاعف لك الأجر لكن إذا لم تهيئ عرفوا إذا لم تهيئ الظروف فحينئذ أنت مأجور فتفكيرك هنا قادك إلى الخير العظيم وكما يقال إن لم, النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك المعصية يعني التفكير حاصل حاصل فإذا ما دام حاصل حاصل لا يأتي الشيطان يعني يلبس عليك دائم ويشغل ذهنك بأشياء تافهة والله فلان سواه بكذا والله السنة الفلانية عمل وترك وسوى وفلان لما عملت له المعروف الفلاني انظر واش عمل ويشغل باله بهذه الأشياء والأشد منها يشغل باله بمعصية لا إش اشغل بالك بالتفكير والله اذا سنحت الظروف سأتصدق سأحفظ سأتعلم سأ يعني أقوم بكذا واعمل بكذا من الاعمال الصالحة ولذلك ابقى مأجور 24 ساعة حتى وانا نايم لما انام على تفكير ايجابي الطاع لله سبحانه وتعالى انا مأجور الامر الثالث قد تضعف النفس وتفكر بمعصية فهذا التفكير بالمعصية إن خطى خطوة عملية فعصى كتب له كتب عليه سيئة فإن جمح نفسه وكبحها كتبت له حسنة أهل العلم يفصلون هنا أهل العلم يفصلون هنا يقولون كبح الجماع هذا على ثلاثة أنواع النوع الأول إنسان خطط للمعصية وهم بها ولكن خاف الله سبحانه وتعالى فترك المعصية هذا مأجور هذا مأجور ويمثل له بقصة الثلاثة الذي لما هم وبدأ بالتنفيذ في الزنا بابنة عمه حينئذ قالت له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه أقلع لأنه خوفته بالله سبحانه وتعالى فهذا مأجور إنسان آخر لا ترك من نفسه هكذا قالوا هذا لا مأجور ولا مأزور لا مأجور ولا مأزور كأي تخطيط يمشي ويمر ثالث حاول هم وحاول لكن الظروف ما ساعدته لكن يعني ما فرض عليه مبلغ ما مالي ما عنده مبلغ ما مالي ولم يستطع قالوا هذا مأزور هذا آثم لماذا آثم لأنهم هم بالفعل يستشهدون لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا تقاتل الرجلان فكلاهما في النار قالوا ما بال هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه لكن لم يستطع فكذلك الذي يهم ويخطط ويذهب ويجي لكن والله فرض على مبلغ مالي لكي يعصي الله سبحانه وتعالى ما استطاع فذا قالوا مأزور إلا انتاب إلا انتاب وأقلع الله سبحانه وتعالى وتعاه وأقلع عن هذه المغصيل لله جل وعلا إذا هذا الحديث يفيد أن الإنسان لا يعاقب على خطراته ولكن إذا هم يعني بدأ الخطوة العملية النفسية ليست الخطوة المباشرة قسم أهل العلم إلى هذه الأقسام الثلاثة مما يستفاد من الحديث أن على الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن التوبة بحد ذاتها يؤجر عليها الإنسان يؤجر عليها الإنسان فالله سبحانه وتعالى أمر بها أمر مباشر وبين فضائلها يعني توبوا إلى الله توبة نصوحة وبيان أن مهما كان الإنسان مسرفا على نفسه في المعاصي والذنوب، فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فيبادر الإنسان إلى التوبة لله عز وجل. بهذا نكون انتهينا من الحديث الثاني. طيب إذا كان في سؤال أو يعني الحقيقة أنا أتمنى أن نبدأ بالأخوة طلبة العلم الجدد، فضل أحسن الله عليك الشيخ. أريد ربط بين الحديث هذا بين أن الإنسان الإنسان إذا هم بالحسن فلم يفعلها كتبة لو حسنة واحدة. وفي حديث آخر لا يحضرني اللي في جاء فيه وفي معناه أنه إذا الإنسان نوى أن يتصدق مثل فلان كفهمه في الأجر سواء هناك ضاعف له الأجر أو يعطي أجر العمل وهنا أعطي أجر النية. هذا مما يستشهد به بعض العلم يقول أن الهم أقل من النية. يعني بعضها للعلم كما ذكرنا بعضهم يقدم الهم وبعضهم يقدم النية هذا الذي أشرت إليه هو الذي يجعلون الهم قبل النية فالنية يعني بعد الهم فلذلك يقولون من نوى كذا وكان ولم يستطع فلاه مثل أجر صاحبه. طيب لعل أذن للشيخ أنا أتفي بسؤال الأخوة هنا أسمح لي صاحب الفضيلة ناخذ سؤال من طيب. الإيميل. نعم. حقيقة لم يبقى معنا وقت كافي. نعم نأخذ إذن كم سؤال ثم نأخذ الحديث الثاني. حسن الله ليت. هنا أخينا أشرف بن كمال من مصر الشقيقة يقول فضيلة الشيخ هل يجوز احتساب زكاة من الدين إذا كان المدين معسرا وغير قادر على الوفاء؟ لا إذا كان يعني فلان مثلا زيد يطلب من عمر نعم الدين، وثم زيد عنده زكاة، فقال أنا أسقط الدين عن عمر وأحتسب هذا من الزكاة، قال له العلم لا، نعم لا لأن هذا مردوده ماذا نفع المزكي؟ نعم يعني هو المستفيد من هو هنا بهذا المال المزكي، فالزكاة يجب أن تخرج من أصل المال. ياسلام. نعم. وهنا أحسن الله إليك سائل أو سائل أختنا هويده عفيفي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيل أرجو أن توضح لنا هل نسر على خادمة سارقة خوفا على أولادها وكذلك من تأكد من خيانة زوجته هل يخبر ما هو الذي ينبغي عين اتجاه هذا أحسن الله إليكم بالنسبة للسرقة يجب أن يعاد المال إلى صاحبه فهو حق مالي حق مالي يجب أن يعاد إلى صاحبه سواء يعني السارق نفسه إذا تاب يعيد المال إلى صاحبه من يعرف السارق إن استطاع أن يأخذ المال من السارق ويعيده بطريقة أو بأخرى إلى صاحبه فحسن أو يقول للسارق مثلا أعد المال إلى صاحبه وإلا سهبلغ عنك لأن هذا حق من الحقوق لكن إذا أعاده بأي طريقة من ولا يكشف السارق لا بأس، فهذا لا بأس. أما بالنسبة ما عبرت عن بالخيانة الزوجية أو نحو ذلك، فالأصل الستر، الأصل الستر، وإنما ينصح هذا الشخص بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ينصح بأن يتوب، لكن ما أتي وأخر البيت وأقول يا فلان زوجك يخون، مثلا أو يعني ترا يتغدد على البيت الفلاني ونحو ذلك وأشكك فبالتالي تقع مشكلات وأضرار أعظم فالعسل هنا السطيط نعم حصل عليك سؤال واحد ونكتفي وثم نعود إلى الحديث نعم. لكن وفاء مع أختنا أسماء لتواصلها مع البرنامج وهي من أهل مصر تقول أحسن الله إليك وهو سؤال مهم الحقيقة لو اجتمعنا نحن النساء في بيت العائلة أو في بيت أحدنا نتذاكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل يعد هذا من الذكر والتحلق أم لا ولو اجتمعنا على هذا البرنامج في أي بيت من البيوت واستمعنا له سواء كان عبر الإيميل أو عبر شاشة قناة المجد الفضائية الإعلامية هل يعد ذلك من التحلق وباب الذكر ومن تحفنا الملائكة وتغشان الرحمة انطلاقا من فضل الله سبحانه وتعالى وتصور الإنسان لسعة رحمة الله عز وجل وفضله أرجو أن يكون كذلك نعم أحسن الله لك نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله في الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هليرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه يحسنت يحسنت هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله وحديث حديث صحيح قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال هذه أيضا من صيغ الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب عاد يعني آذى وأبغضى وأهانى وتسبب في عداوته وليًا، الولاية هي القرب، الولاية هي القرب، والمقصود القرب من الله جل وعلا بالطاعات والبعد والكف عن المعاصي، فمن قرب من الله أطاع الله عز وجل وكف عن المعاصي فهو ولي من أولياء الله، فهو ولي من أولياء الله، والولاية هنا درجات. وتبدأ من الدرجة الدنيا بعمل الواجبات الأساسية ومن ثم ثم كل ما ارتقى الإنسان بعمل النوافل والمستحبات ارتقى في درجات الولاية ارتقى في درجات الولاية وليس كما يفهم بعض الناس أن الولاية إنما هي درجة لسقوط التكاليف الشرعية عن الإنسان بل العكس هو الصحيح أنه كل ما زادت عبادة الإنسان لله عز وجل ازداد قربا وولاية من الله سبحانه وتعالى قال فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب آذنته يعني أعلنت الحرب عليه أعلمته الإذن الإعلام وأذنته بالحرب أعلمته بأنني محارب له لأنه عاد أوليائي لأنه عاد أوليائي ونلاحظ هنا آذنته إيش بالحرب حرب الله عز وجل على الإنسان وردت في موضعين فقط وهذا يدل على إيش على نعم على عظمة الذنب الشديد الذي تعامل به هذا الإنسان الإعلام الأو الموضع الأول في القرآن في الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فلم ترد، فلم يرد إعلان الحرب من الله عز وجل على أحد في القرآن إلا في في المتعامل بالربا, بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يرد في السنة إلا في الموضع الثاني هنا، من وهو من عادى ولي الله سبحانه وتعالى ووليا الله جل وعلا. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه العبودية لله عز وجل أنواع عبودية يعني قام الإنسان بالأمر العبادة لله سبحانه وتعالى ولذلك شرف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله بأنه عبده عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمؤمن يتشرف بعبودية الله جل وعلا كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبودية والعبودية مطلقة لله سبحانه وتعالى أن الناس كلهم عبادا لله عز وجل فعبودية عامة وعبودية خاصة بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني الأشياء المفروضة الواجبة على الإنسان وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وهذا سأتينا معناه وإن سألني أعطيته سألني يعني دعاني وطلب مني ولئن استعاذني لأعيدن يعني طلب العوذة والحفظة والرعاية مني فأنا أعيذه هذا الحديث العظيم هو قضية مهمة تدرج فيها هذا الحديث على درجات وأوعنا نقول بشكل دوائر وهي قضية غاية في الأهمية القضية الأولى التي هي الرأس أن محبة الله للإنسان هدف يجب أن يسعى إليه الإنسان فمن الإنسان في الدنيا يصنع أهداف له هذا في أن أتزوج هذا في أن أتوظف هذا في أن أكسب مال كذا في هذا العام في هذه السنة هذا في أن أسافر إلى كذا إلى آخره هذا في أن أكون كاتبا بارعا شاعرا ذواقا أن أكون يعني عالما أعلم الناس أهداف متعددة للناس هذه الأهداف كلها أهداف دنيوية يجب أن يتوصل بها إلى الأهداف البعيدة من الأهداف البعيدة محبة الله سبحانه وتعالى يجب أن أسعى إلى أن أنال هذه المحبة ولذلك جاء في الحديث اللهم إيش أسألك حبك النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يصل إلى هذا الهدف العظيم فإذا المحبة الله للعبد هدف يجب أن يسعى لها هذا العبد بأي وسيلة من الوسائل هنا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الحديث أن من عظم هذه المحبة العظيمة التي يسعى إليها الإنسان أن من يعادي هذا المحبوب يعلن الله جل وعلا عليه الحرب هذا إذا صار أو سعى إلى أن يكون محبوبا لله عز وجل محبوبا عند الله سبحانه وتعالى فسلك الطريق للوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى لو يعاديه أي إنسان آخر الله جل وعلا يعلن الحرب على هذا الإنسان من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وهذه يعني فضل ليس بعده فضل أن تبقى محفوظ من الله جل وعلا تحت رعاية الله جل وعلا تمشي بحفظ الله سبحانه وتعالى مهما جاءك من الأذية لأن الأذية حاصلة في هذه الدنيا فالإنسان معرض للابتلاءات لا يعني الإنسان أنه لا يؤذيه الناس سيؤذونه لاستأشرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك محبوبا من البشر لله عز وجل أحب من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فإذا كان الأمر كذلك إذن الرسول أوذي اتهم ساحر كاهن مجنون يعني ضرب كسرت رباعيته جرح عليه الصلاة والسلام حبس إلى آخره إذن جاءته أذية لكن كما قال الله سبحانه وتعالى لا يضركم إلا أذا فلا يضرونكم فلذلك الله سبحانه وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته ونصر سنته ودينه بعدما مات إلى أن تقوم الساعة فالمحبوب من الله جل وعلا منصور محفوظ معه الله جل وعلا الله جل وعلا يعلن الحرب على هذا الذي يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى ومن هنا نخرج خط آخر وهي فائدة أخرى أن الناس أو ينبغي للإنسان أن يتنبه لنفسه أن يؤذي أولياء الله جل وعلا لا يؤذيهم في أبدانهم لا يؤذيهم في أموالهم لا يؤذيهم في أسرهم لا يؤذيهم في وظائفهم لا يؤذيهم في يعني علمهم لا يؤذيهم في أعمالهم لا يتعدى على حقوقهم لا يتهمهم لا يستهزئ بهم فإذا كان كذلك فسيبشر ب العداوة من الله جل وعلا وإعلان الحرب عليه فيتنبه الإنسان أن لا يقع في هذا المحظور الشديد هذا الأمر الأول الأمر الثاني عوامل محبة الله إذا الهدف كبير وهو محبة الله للعبد فضل المحبة عرفنا ما بعد هذا الفضل فضل أن يبقى الإنسان محفوظ في دنياه وفي آخرته هذا يعني مكسب يعني عظيم جدا مهما خسر الإنسان من الأموال لكي يأمن ويحفظ يعني يبقى لم يخسر شيئا فكيف والله جل وعلا قال أنت محفوظ الذي يعاديك أنا أعلن الحرب عليه الأمر الثالث أسباب هذه المحبة أسباب هذه المحبة سبب رئيس وهو القيام بالواجبات وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي من ما افترضته عليه علي. لأن الله ما فرض هذا شيء واجب إلا لأنه أعظم محبة لله سبحانه وتعالى كان الصلاة،, الصلاة كان الإسلام الصلاة الزكاة الصيام الحج الواجبات الأخرى بر الوالدين صلاة الأرحام القيام بحقوق الأسرة تربية الأولاد التعامل مع الناس بالتعامل الواجب الحسن كل هذه الواجبات هذه المفروضة من الله عز وجل العامل الأول في محبة الله جل وعلا طبعا هذه للمؤمن يعني بعد الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل أما إذا كان غير مؤمن لو صلى من اليوم إلى يوم القيامة لا تنفعه صلاته ما دام غير مؤمن فإذا بعد الإيمان الفرائض أن يقوم بها الإنسان لا يتساهل بها مهما كانت الظروف ثم خذ راحتك مع النوافل تريد يعني العامل الثاني لزيادة محبة الله عز وجل وكما قال في الحديث وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني النوافل كل ما زدت منها ازددت قربة. قربا من الله عز وجل ومحبة من الله لك لأن هذه هذه مما يحبها الله سبحانه وتعالى فإذا تزودت من هذه المستحبات والمستحبات مساحة كبيرة لا حصر لها ما يستطيع الإنسان يقول ما أستطيع الصغير والكبير والذكر والأنثى والموظف والتاجر والمقيم والمسافر في جميع الأحوال يستطيع وباب النوافل كثيرة باب الصلاوات كثيرة باب الصيام كثير باب الزكاة والإنفاق كثير باب القراءة والذكر والدعاء كثير نفع الآخرين كثير وهكذا فكلما تقرب الإنسان إلى الله ازداد محبه حتى يصل إلى أعلىها كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي والري التي يبطش بها ورجاه التي يمشي بها قال أهل العلم إن معنى ذلك أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله طيب شيخي أنا استأذنك في مقاطعتك قليلاً سامحني الحقيقة معنا اتصال من أختنا إيمان من تونس ونظرا لأن الاتصال دولي حسن الله إليك لا نودع أن نطيل عليها فأنا لو, لو قطعت بس مودة نقطع الحديث لو قطعت هي ثم تستعلم طيب أختنا إيمان الحقيقة حتى ما نقاطع الشيخ ولا نطيل عليه. نعلك تكل الاتصال إن شاء الله فقال أهل العلم إن معنى ذلك أن الله سبحانه أن هذا الإنسان لا يسمع إلا ما يرضي الله فلا يستعمل سمعه إلا بما يرضي الله ولا يستعمل بصره إلا بما يرضي الله فيبقى محفوظ من الله سبحانه وتعالى وكذلك بقية جوارحه يكون بهذه الصورة فإذا وصل إلى الهدف الأعلى ثم مهما دعا سيستجاب له ولا إن سألني لا لا وإن سألني ولا إن استعذني خذ مطالبك أطلب لو, لو ذهب إنسان لآخر تاجر وقال له يعني وأحبه هذا التاجر قال أطلب طلب ألف ريال مئة ألف ريال مليون ريال لكن هل يعطيه كل شيء لا لن يستطيع. لن يستطيع هل يحميه من الأمراض لن يستطيع هل يحميه من الشرور لن يستطيع هل سيحميه من النار يوم القيامة لم يستطيع ولذلك يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العليا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النوافل فإذا كثرت هذه النوافل وإخلاصها لله جل وعلا تقرب العبد إلى الله جل وعلا ولذلك جاءت نصوص أخرى مؤيدة لهذا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون والإنسان لا شك يحب أن تستجاب دعوته ويتمنى ذلك ويحب أن يعاذ من الشياطين يعاذ من النار يعاذ من السوء يعاذ من المكروه إذن الطريق سهل تقرب إلى الله بالنوافل وما حدد نوافل نوافل متعددة وكثيرة وهي لا حصر لها نوافل صلاة نوافل الصيام نوافل القراءة نوافل الانفاق نوافل نفع الاخرين بالبدن نوع نفع الاخرين بالمال نفع الاخرين بالتفكير والرأي نفع الاخرين بالشفاعة نفع الاخرين بالدلالة على الخير نفع الاخرين بالدعاء لهم وهذه مجالات كثيرة جدا هذه مجرد امثلة إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله. يجعلنا من أوليائه وأن يعيننا على حصول هذه الولاية والآن نستقبل الأسئلة ومعذرة للمقاطع لأننا لا نريد أن نقطع في النهاية الحقيقة نحن نعتذر الشيخ لكن أختنا إيمان كانت إصالها دولي وهي وفقها الله ما زالت على الخط ونشكر لك أخت إيمان هذا الصبر ونسأل الله أن يعوضك في تكلبة هذا الاتصال خير مما ستحاسبين عليه في هذه الدنيا أخت إيمان مساك الله بالخير وأهلا وسهلا فضلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخي ما للدنيا وما فيها وما عليها لا تساوي دقيقة ولا أحوال أن أخاطبكم الآن من, من بلبي من دون هاني ألك هاني ألك بهالأنفاس هالروح الله يوفقك يا رب الحمد لله الحمد لله وسؤالي هو يا أخي في الله هل بإمكاني أنا أقول لأخي في الله وحبكم في الله بالنسبة لكل كل مسلمة أنسى أن تقول لأخيها لأخيها المسلم سواء عن عن طريق, طريق التلفاز أو لِذاع وحبك في الله لأنه من أحبه أخاه في الله أحبه الله إن شاء الله يا رب العالمين مم. هذا سؤالي وسؤالي الثاني هو بالنسبة للذين الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت إن الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم هل هلأ هؤلاء يعتبرون من ضمن الذين يحبهم الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي لا يهدي إلا من أحب وإن شاء الله نكون منهم اللهم آمين يا رب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 عن الإسلام وعن الدين الإسلامي ونعلم والله سبحانه وتعالى نرجو أن يعلم الله أكثر وأكثر عن دينه وعن مدى مدى حبنا له مدى حبنا لهذا الدين ونرجو أن نوفق إلى يوم إن يختارنا ويأخذنا إن شاء الله أرجوكم صلواتكم لنا بالله وأريد أن عن عبر هذا الذي أن وصل وصل لي في الله اسمها رجع هي تحبني في الله وأريد أن أقول لها أن أحبك أيضا في الله. طيب أحبك الله. فكلما فكلما نلتقي كلما نلتقي خير سرورنا وحديثنا إلا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى وفي وووكل ما أحب وحتى حتى عندما ذهبت إلى بيت الله سبحانه وتعالى. والنظر الى الكعبة ومحبة النظر الكعبة كان, كان الجماعات وكان الاختقاء بنساء واخوتي في الله المسلمات اختي ايمان, أختي, إيمان اختي تسمحي لي ايمان ايمان اسمحي الله, الله, الله يوفقك اولا اسأل الله عز وجل فعله ان يجعلك مباركة اينما كنتي وان يوفقك وان يرفع عنا وعنكم وأن يعلي ذكره وأن يجعلكم مباركي أنا ما كنت معلمي أخي بأن البقاء لهذا الدين وأن الأرض لن يرثها إلا عباد الله الصالحون وستسمعين الإجابة الشافية والكافية بإذن الله من صاحب الفضيلة الدكتور فارح الصغير عودا إلى أختنا سعاد من السعودية السلام عليكم أخت سعاد عليكم حياك الله تفضلي حياك الله يا سعاد فضلي أختي سعاد تسمعيني ايوه نعم تفضلي يا اختي تفضل الشيخ اسمعي كله تفضلي اهلا لو سمحت تفضلي السؤال الاول من كان معتاد على صيام الاثنين والخميس ولم يصم احدهما لمانع ما فليتابع لذلك على ذلك اليوم ولكنه لم ينوي بعد نعم ولكن هو معتاد على ذلك طيب السؤال الثاني سعاد عندي كتاب شرح الاربعين ولكن فيه بعض الحديث مذكورة انه حديث ضعيف رغم ان الشيخ يقول ان الحديث صحيح او حسن الحديث الثلاثين لوجد انه في الكتاب موجود ان الحديث ضعيف ولا يصح على قول الالباني وابن حجر ولكن الشيخ حفظه الله يقول ان الحديث حسن سماع كيف افرق كيف أعرف أن هذا الحديث حسن أو حديث صعيف؟ طيب طيب وفقت الله سعاد ستسمعين الإجابة بإذن الله من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فارح الصعي نترككم مع صاحب الفضيلة بالنسبة للأخت إيمان نقول لها كما قالت يعني أحبك الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغها ما نوت وسؤال والآخر الذين في قوله تعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هل يوصل هذا إلى محبة الله نعم والمجاهدة هنا في أنواع الطاعات لأن كل طاعة تحتاج إلى مجاهدة النفس تحتاج إلى مجاهدة النفس لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى أنه يهدي لمن جاهد نفسه إلى الطريق السليم بإذن الله عز وجل هل هؤلاء ممن يحبهم الله نرجو الله عز وجل أن يكون كذلك ما ذكرته عن قضية سلة الرحم والحجاب ونحو ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي يا ظال المسلمين أي أن كانوا أن يبلغ كل مسلم ومسلمة ما نواه في قلبه وإن لم يستطع عمله سواء في قضية الحجاب أو في غيره ونسأل الله لنا ولها زيادة المحبة والعلم طيب الشيخي أنا استأدن قبل أن نجاوب على سؤال أختنا سعاد من السعودية والتأدن لنا سعاد نحن بين اتصال من فلسطين مع أخينا إياد وطي عياد حياة الله حيبي هل سهلة السلام عليكم رحمة عليكم روح السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ في حديث الأعمال البر وجزاؤها من نفس عن مؤمن الكربة ذكرتم في من سطر مسلم سطره الله يوم القيامة مثال لا يجب ستره وتاجر المخدرات وهذا إنما يفسد العقول والأبدان بما يروجه وأنه يجب التحذير منه بيان حاله والتبلغ عنه فما هو الحال فضيلة الشيخ في من يروجون لبدع وأمور فيها تفريق المسلمين إلى أحزاب وجماعات يكون فيها الولاء والبراء بناء على الولاء من الفزب فإن هناك من يقول أن بين ما عندهم من الضلال وما عندهم من الحق حتى وإن كان الناس ينخدعون بما هم عليه من الحق والعبادة ومكارم الأخلاء فينجذبوا الناس نحوهم وإلى ما هم عليه من الانحراض عن دعوة السلف الصالح واجتماع كلمة المسلمين ويزعمون أن هذا من اختلاف التنوع والحال يكذبهم بحيث أنهم ربما اقتتلوا وأطلقوا الرصاص وألقوا القنابل على من كان من غير جماعتهم إذا اختلفوا إذا اختلفوا فالدعى حزب عمله قام به طيب. حزب آخر طيب أخو إياد السؤال, السؤال, السؤال, السؤال الثاني الله خليك لا معنا المتصلين على الخط فضل أخو إياد إن شاء الله مسلم هم بالسيئة وسعى في فعجز عنها لعارض وبعد ذلك حمد الله سبحانه وتعالى وفرح أنه لم يخلي بينه وبين المعصيات فماذا له أو عليه وبارك الله طيب شكر الله لك أخو إياد شكرا شكرا سأسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ عندنا اتصال أم سلمة من السعودية أختي أم سلمة السلام عليكم وعليكم السلام الله يحيي تفضلي يا أخي تفضل الشيخ, الشيخ اسمعك نعم من يسر على مؤمن أو من نفث من نفثة عن من نفثة عن مؤمن قربة ويتسبب ذلك في أثاره هو هذا الشخص نفثة في أثاره هو هيش. أو أم سلم أم سلمة اسمحيلي الله خليك عيد السؤال وضح صوتك وبشوي شوي من يسر على معسر من يسر على معسر او نعم. من نفس عن مؤمن قرب من قرب الدنيا نعم واضح ويتسبب ذلك للشخص نفسه في اثاره هو او في قربة من في قربة له هو شخصيا ايه. هل يكون ممن ذكر في الحديث له أجر أو يكون تضر بنفسه لكن هنا كيف ينفس عن نفسه وضحي السؤال حتى نكون معك يعني أنت قلت هنا أن من يسر على مسلم أو نفس عن مسلم الكربة إن كان عليه كربة هو في حد ذاته على نفسه فكيف ينفس عن نفسه سؤال كربة في نفسي لا يتكلم بها لأحد أو يسر على مصر هو لا يملك المال ولكن يعني تقصدين ربما يكون بالكلام التنفيذ بالمراعات النفسية والحديث وصنع العبارة الجميل هذا ومتعادل الآخرين بالمال مع طيب. أنه لا يملك هذا طيب. المال طيب واضح سؤالك يأ يأ يأ الله يوفقك يا رب شكرا لك الدعاء اللهم اكتب لنا شيء معين أو بدعوة معينة النعم. أو قدر لنا شيء معين يعني هل, بالخير هل الدعاء؟, الدعاء بالخير اللهم اكثر لنا, لنا في الخير تقصدين؟ الخير او بشيء معين يعني شيء معين ليس في في الخير ايو طيب شكرا لكم سلموا وتسمعوا الاجابة جميعا عودا صاحب الفضيلة الى سؤال اختنا سعاد من السعودية الاخت سعاد تقول من تابع طاعة معينة ثم لم يعملها في يوم من الايام مثل الذي اعتاد على صيام يوم الاثنين والخميس هل يكتب له إذا لم يعملها إذا لم يعملها لعارض فهذا إن شاء الله يكتب له الأجر والثواب إذا كان معتادا على هذا العمل الفاضل قد في شرح الأربعين الحديث الثلاثين قال عن بعضها العلم الضعيف هذا بيناه في وقته أن بعضها العلم قال أنه ضعيف لكن بمجموع الطرق يرتقي إلى الحسن وحسنه والإمام النووي والإمام السمعاني وغيرهم الاستاذ اياد من فلسطين قال عن قضية المجاهرة بالمعاصي ومثلنا نحن في قضية المخدرات وقال قضية تفريق المسلمين والكلام عن ما يفرق المسلمين ويفرق أحوالهم هنا يعني أنا أجيب بنقاط النقطة الأولى الواجب أن المسلمين أمة واحدة والله سبحانه وتعالى جعلهم أمة واحدة ونبيهم عليه الصلاة والسلام واحد وكتابهم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولذلك أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله عز وجل ولذلك قال, الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا معدي كتاب الله وسنتي فعلى المسلمين أن يعملوا بما يرجعهم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن عمل بهذا فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة الأمر الثاني أنه لا يجوز التنابز بالألقاب ولا يجوز تصنيف الناس ل يعني مسألة رأيها عنده راجحة وعند الآخر مرجوحة وعنده ال... عنده صواب عنده خطأ وعند الآخر صواب ونحو ذلك فهذا لا شك أنه مما يفرق المسلمين النقطة الثالثة ينبغي على علماء المسلمين بعامة في النقاط الخلافية أن يبينوا ما هو الصواب وما هو الخطأ. في الوقت نفسه النقطة الرابعة يجب على الشباب طلاب العلم المهتمين بالدعوة من المسلمين أن يرجعوا إلى العلماء لا يتنابزوا بالألقاب ولا يصنف بعضهم بعضا ولا يتحزبوا جماعات لكي يرمي بعضهم بعضا فيكون عامل تفريق بين المسلمين وبين الـ الـ الـ يعني طلاب العلم وبين الدعاة ومن ثم ينفذ الأعداء من خلال هذه المنافذ فتعود المرجعية إلى مرجعية آل العلم المعتبرين فيكونوا هم قادة العلم وقادة العمل وقادة الدعوة ويرجع إليهم في المسائل الخلافية ولا يجوز بعد ذلك الاتهام لأحد بمثل يعني قضية رأى فلان أو فلان أو نحو ذلك. طيب شيخي قبل أن نبعد عن السؤال خينا إياه هنا سؤال مشابه على الإيميل ومجمل هذا السؤال أنا من ظهر فساده في أي مجتمع كان وهو يتلبس ثياب الدعوة إلى الله وثياب الصحبة والاستقامة لكنه ليس على منهج السنة. في, في ذكر بعض الأدلة والمناهج وسب أهل العلم ونحوها. فما هو موقف الناس من هذا وهل هذا فيه باب الستر أم من الواجب على الدعاة وهذا ما أشرت إليه جمالا أن على العلماء أن يبينوا حسنت. أن على العلماء أن يبينوا لا أن يجلس الناس يتنابزون يعني أن يجلس الشباب يتنابزون فيما بينهم يترك هذا, هذا الشاب بيبلغ العالم الموجود في بلده بأن يعني فلان أو فلان قال بهذه المسألة بهذا القول فضلا عن أنه ينشر في مجلة أو في كتاب أو نهو ذلك فالعالم هو الذي يحدد عن مقصد مناصحة وليس التفكير نعم فينبغي أن يسلك هذا المنهج وإلا لو تحزب الناس فكل حزب بما لديهم فريحون وحينئذ يدخل العدو الشيطاني والعدو الإنسي. نعم. وربما وراء هذه أيدي صامتة غربية عياذا بالله في تفريق صف المسلمين. لا شك أن يكفي أن وراءها الشيطان حسنت. مارك أم نعم. في سؤال سؤال أيضا سؤال الأستاذ إياد من فلسطين المسلم هم ولم يستطع وقل في تقسيمه للعلم أنه ثلاثة فلم يستطع فهذا قد يئثم لأنه حاول ولم يستطع لكن أن يقول حمد الله بعد ذلك فهذا مأجور على, على الندم والتوبة وننتبه لمثل هذه الأمور فهو مأجور إن شاء الله على ندمه على ما عمل أو ما هم به ثم إنه حمد الله أيضا أنه لم يتمكن فهذا مأجور بإذن الله عز وجل العختم سلما تقول إنسان اللي فهمت من سؤالها وأنا أجيب بما فهمت أنه يعني إنسان تسبب صارت له مشكلة شخصية أو كربة أو نحو ذلك ثم جاء إنسان آخر ونفس عنه لكن هذا الإنسان الآخر تحمل كربة فهذا لا شك من باب الإيثار من باب لأنه تحمل ما لم يستطع الآخر أن يتحمله فارجو أنه مأجور مرتين الدعاء باللهم اكتب لي كذا مما يدعى به للخير الإنسان يطلب من الله خير الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يطلب شسع نعله يعني جلد نعله فيطلب الإنسان ما دام الطلب من الله خيرا فليطلب وليسأل الله سبحانه وتعالى ولكن كل ما كانت الهمة عالية فطلب الأعلى فهو أولى إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فاسألوه الفردوس الأعلى لكن لا أن يطلب اللهم ارزقني اللهم ارحمني اللهم عافني اللهم اشفني من مرضي اللهم سدد عني أجار بيتي في من خير الدنيا والآخرة نعم طيب أحسن الله إليك إذن لي بعودة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وتواصلا مع كل من شاركنا عبر هذا الموقع أختنا أغادير من الأردن تقول أحسن الله إليكم هل المرأة التي تخرج سافرة فتلبس ما يخيل بالحياء أو ما يبعد عن الحياء هكذا مع الكلام والله ليس واضحا أمامي هل هي مجاهرة بالبعصية أم لا لا شك أن الذي يجاهر بالمعصية بمعنى يراه الناس على معصية فالمرأة السافرة لما خرجت وأمام الناس تمشي سافرة فهذه معصية ومعصية جاهرت بها فارتكبت أمرين الأمر الأول المعصية ذاتها الأمر الثاني المجاهرة أمام الناس كأنها المجاهر المجاهرش معناك؟ المجاهر معناه كأنه يقول يا ربي أنت أمرتني بهذا وأنا الآن أعصيك وأشد الناس على معصيتك هذه المجاهرة. المجاهرة تعصي الله وتشهد الناس يراك الناس على هذه المعصية، فتجاهر بهذه المعصية تشهد الناس على نفسك وتشهد الله أن أنك عصيته بهذه المعصية. هذا هو. هذه هي المجاهة الحقيقة صاحب الفضيل لم يتبقى معنا إلا ثلاث دقائق لكن هنا سؤال لأختنا نوف من السعودية تقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحديث السادس والثلاث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضل تنفيس الكرب على المؤمن وفضل ستر المسلم وفضل التيسير على المعسر ولم يحدد بالتيسير على المسلمين فهل التيسير يشمل الكافر أيضا بينما التنفيس والستر لا يشملان الكافر وجزاكم الله خيرا العمل الخيري هو لأي إنسان هو مأجور عليه وكل ما زاد قربا من الله عز وجل هذا المنفس عنه هذا الميسر عنه فهو أولى فمثلا الجار الجار لما أعطيها أو أطعمها أو أنفس كربته إن كان قريبا ومسلما وجارا فأنا أجروا من ثلاث جهات الجهة الأولى أنني أنه قريب لأجر القرابة الله. أنه جار لأجر المجورة أنه مسلم لأجل الإسلام وأنه محتاج وثم أنه طبعا التنفيس لأجل أنه محتاج لنفترض أن هذا الجار كافر نعم أنا أنفس لأنه جار مثلا وهو كافر والتنفيس لو كان عن الحيوان الله. لو كان عن الحيوان فضلا عن الآدم ولو كان كافرا ولو كان كافرا فالتنفيس حتى عن الكافر حتى يعني عن الحيوان فالذي أنقذت الحيوان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة أن امرأة بغيا أسقط كلبا فالله سبحانه وتعالى غفر لها غفر لها هذا الجرم لإسقائها الكلب. لا يعني هذا أن نقول ل... ل... لمن كان كذلك أنكم لا بعد التوبة بعد التوبة يجب على الإنسان أن يتوب من المعصية ولا يعتمد على هذه العمل لكنه جور على فعله فكما يؤجر على المسلم بتنفيس الكربة عن بتيسير الدين عن بعمل الخير له أي كان كذلك الكافر كذلك الحيوان أيضا كذلك الجماد فالعمل البيئي اللي يسميه عمل البيئة إماطة الأذى عن الطريق استفيد منه ولا ما استفيد صدقة وهكذا في نهاية مطافي هذه الحلقة لا نملك إلا نتقدم بجزيل الشكر لله عز وجل أولا ثم لكم أنتم أيها الأخوة المتابعون والمتابعات على حسن الإصغاء والاستماع الشكر موصول أولا وآخرا بعد شكر الله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير الأستاذ بكلية وصول الدين بجامعة رمام محمد بن سعود إسلامية رحمه الله بمدينة الرياض